من có bé du وأنزل Na والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاسٌ مُحْكَمَاتٍ من شابهات، فأم الذين في قلوبهم فيتبعون. نما ما تنشا بهم من قبس ضغاء الفنس نسيوه ضغاء وَمَا يَعْلَمُ مُتَأَوِّلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ فِيهِ لَعْنَةَ الْقَوْلِ وما يذكر إلا أولو الأذب действий لنا No والقناطير المقام لَلَّذِينَ التَّقَوْا إِنَّهُمْ بصير m شهد الله أنه تِلْكَ الَّذِينَ نُعْطِيهِمُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا The them. و ما قالوا لنت مثل النار إلا وتعز من تشاء وتخرج الحي من الماء وسخرج الميت من الحي. ما